ويقول الذين كفروا لولا ان في عليه ايه من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل انفس تغيض الاضهام وما تزاد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ثوان مَن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّغَاوِ لَهُم مَّعَاقِبَةٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِن يرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ سِقَالًا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَال